تلهيني تغريني تبعدني تنسيني تنسيني ذكر الله لا لا لا لا لا لا نفس بالسوء أمارة طمع غدارة تشعل نيران الهوى لا لا لا لا لا لا لا لا لا ربي أدعوك أن تهديني ربي أدعوك أن تنجيني ربي أدعوك يا الله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم بالله تعيني تخرجني عن ديني هذا لا يرضي الله لا لا لا لا لا لا شيطان يأمرني بالفحشة يوقعني في البوضى لا أتبع لخطى لا لا لا لا لا لا ربي أدعوك أن تهديني ربي أدعوك أن تنجيني ربي då jag är Allah, ädelnas cirat, den mestade, ädelnas cirat, den mestade, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, الصراط المستقيم As-Salaam Alaikum If you like my new music video Ehdina as al Alaikum Please don't forget Like, Share, Comment And don't forget Subscribe to our channels To reach all news as Alaikum